بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه الهندة الكتاب تدل رؤيته في المنام على الكتاب المجلد المشتمل على جواهر الكلام وربما دل على جواهر الكلام وعلى الزولة الغنية أو رجع غني للمرأة العزباء وما سواه من الأدراج كدرج الميزان ودرج العطاء فإن رؤيتها تدل على الرئي والفائدة وقضاء الحوائج وجمع الشمس الدخول. دخول الدار وغيرها من رأى في المنام أنه دخل دار رجل فإنه يغيبه على دنيا ومن رأى أنه دخل دار الإمام فيها واطمئن فإنه يدخله في خواص أمره ومن رأى أنه دخل الجنة فهو يدخلها إن شاء الله تعالى وذلك بشارة له بها ومن رأى أنه دخل جهنم سواء كان كافرا أو مؤمنا أصابته الحمى وسجن ومن دخل دارا مجهولة مجهولة البناء والتربة والموضع والأهل منفردة عن الدور لا سيما إن رأى فيها موتى يعرفهم فهي الدار الآخرة فإنه يموت الدعوة الدعوة إلى الطعام تدل في المنام على اجتماع على خير دقيق الحنطة دقيق الحنطة في المنام رزق ودقيق الأرز نعمة وربما الدقيق على العين الجليل والسفر والمال والمتجر والعدة المنيعة والحصن الحصين والدين والهدى والشفاء من الأمراض الدخن الدخن في المنام مال يخالط الأموال وكذلك سائر الحبوب وقيل الدخن يدل على المسكنة وذهاب المال وإنما هو جيد لمن كان معاشه من النار فقط الدرة الدرة في المنام الولاية فمن رأى سلطانا ناوله درة فإنه يوليه ولاية والدرة داله على الأدب واتباع السنة والعز والمنصب لمن ملكها الدرة الدرة في المنام ولد ذكر للحامل وإن كانت الدرة لا ضوء لها فهي جارية والدرة للمرأة خير فإن لم تكن قد تزوجت دلت على تزوجها وإن لم يكن لها أولاد دلت على الحمل وإن كانت زوج وولدت دلت على غنى ومال الدملج هو في المنام للنساء زينة وفخر وجمال ويراجل قوه على يد أخيه لأن العبد والساعد أخ وإن كان من ذهب فإنه إذا عد عليه فهو ضرب وأذى وما كان ضيقا فإنه أشد وأعجل ومن أن عليه دملجين منفضة فإنه يخذره إخوانه ويرى منهم ما يكره الدف الدف في المنام مصيبة وهم واحزان وهو شهر لمن يكون معه والدف ربما يدل على الزواج وربما يدل على قدوم غائب الدق الدق في المنام منازعة واثاره فتنة من الداق للمدقوك فيه الدب الدب في المنام سارقة أو تجسس على اخبار من قصده في المنام من آدمين أو غيره الدب الدب في المنام تدور رؤيته على ذي العامة وربما دلت رؤيته على المكر والخديعه أو على المرأة شكيلة البدن ذات الله واللعب والدب في المنام عدو ولص مخالف الدودة الدودة في المنام بنت والدود في البطن هم العيال دامبة الأذن في المنام هي التي تدخل في الأذن رجل عدو للرؤساء الدعموس في المنام رجل رديء نباش ملعون وقفة هامشية للقارئ عزيز مستمع الدعموس تعني الفراشة الجميلة وجمعها ضعاميص الدلفين تدل ويته في المنام على مادل عليه التمساح. وربما دلت رؤيته على المكائد والتلصص واستراق السمع وربما دلت رؤيته على كثرة الندى والمطر الدخان هو في المنام هول وعذاب من الله تعالى او وقوبة من الحاكم والسلطان ومن رأى دخانا يخرج من حانوته او بيته فانه يقع في خير وخصب بعد هول وفضيحة دارة الشمس والقمر رؤية الدارة حول البيت في المنام وحول الشمس والقمر تدل على مسك الغرماء والإحاطة بهم وربما دل على حلول ولات الأمور في بلد واجتماعهم فيه الدلو الدلو في المنام رجل يستخرج أموالا بالمكر الدولاب الدولاب في المنام خازن المال وقيل الدولاب يدل على السفر إذا كان يدور عزيز المستمع يقصد بالدولاب هنا العجلة المتحركة لا ما نعنيه اليوم الدواه تدل في المنام على العز والرفعه والدولة وعلى قدر قيمتها وتدل على الزوجة والمال الدفتر هو في المنام يدل على تدبير عيش صاحب الرؤيا وتدل رؤية الدفتر على الارزاق والفوائد وربما دلت على الهم والنكد الدهن هو في المنام كله غم ما خل الزيت. من أنه دهن رأسه اغتم إذا جاوز المقدار وسال وإذا لم يجاوز المقدار المعلوم فهو زينه الدواء هو في المنام صلاح في الدين فمن شرب دواء ليصلح به بدنه فإنه يصلح دينه ومن تناول دواء في المنام كان دليلا على العلم والنصح وانتفاعه بالعلم وإن لم يتناوله حاد عن الحق ووقف مع غيه وحظ نفسه الدمل من في المنام على جسده ثمنا فإنه يصيب مالا بقدر قوته في المدة وكثرتها لأن تأويل المدة مال ممدود داء الثعلب في المنام زوال منصب وداء الفيل حب الدنيا من غير وجهها الدرياق في المنام أمام من الخوف الدفن من في المنام أنه ميت؟ وقد دفن فإنه يسافر سفرا بعيدا ولا يجد مالا ومن رأى أنه دفن في قبر من غير أن يموت فإن عرف الذي دفنه فإنه يبدأه بظلم أو قهر أو كلام أو حبس الدعامة دعامة البيت في المنام, في المنام مال أو زوجة الدست في المنام منصب رفيع الدرع في المنام يدل على وقايه من الأعداء وبراء انه ينسج درعا فهو يبني حصنا وبراء انه لبس درعا فانه يصيب سلطانا عظيما والدرع دال على الامن من الخوف وصيانه الزوجه والمال المنفعه والدرع للمراه نقاب او زوج يسترها والدم في المنام مال حرام او اثم عظيم وينظر فيه فإن رأى دما على ثوبه من حيث لا يعلمه فانه يكذب عليه من حيث لا يشعر فإن شوبه شربه متلطخا سن فإنه يكلب عليه لص فإن كان الدم دم سبع فإنه يكلب عليه صاحب سلطة غشوم ظلوم. وسيلان الدم من الجلد صحة وسلامة وإن كان غائبا رجع من سفره سالما. الدم الدم في المنام إن كان باردا فهو فرح وإن كان حارا فهو هم الدرا الدرن في المنام يدل على الدين او المرض او السفر الموجب للتقشف وللوسخ على البدن والدرن على الجسد والوجه كثرة الذنوب الدماغ هو في المنام مال مجموع مدخر غير ظاهر الدكان مرى انه جالس على دكان فانه ينال ولاية وعزا وشرفا ورتبة ونعمة ان كان اهلا الدلب شجرة الدلب في المنام رجل رفيع حسيب كثير الأولاد ضخم سيء الخلق ليس فيه منفعة وغلظ كثافتها حسبه وعروقها أصله فمن أصاب من ثمره فإنه ينال مالا من رجل مثله لمكان ثمرته الديك الديك في المنام رب الدار كما أن الدجاجة ربة الدار ومن وهب له فرح الديك يولد له غلام وقيل الديك غلام له مودة وقيل مراء الديك يولد له غلام وقيل الديك غلام له مودة وقيل مراء الديك في المنام فإنه يزداد حكمة أو ملاقاتا للعلماء والانتفاع بهم راى أنه ذبح ديك فإنه ممن لا يجيبون المؤذن الدجاجة الدجاجة في المنام, في المنام امراه رعناء حمقاء ذات جمال ومن ذبح ججاجة افطب عذراء ومن استوضف نال مالا حلالا هنيئة وقيل ان الدجاجة وريشها مال نافع وقد تكون الدجاجة امرأة تربي الايتام وتسعى عليهم وصياح الدجاجة شر ونكد او موت او انذار بمرض الدين هو في المنام بل ومهانة ومن رأى كأنه بينا أو أدى حقا فإنه يصل رحمة أو يطعم مسكينه ويتسر عليه أمر تعذر في أمور الدنيا أو الدين وقيل إن أداء الحق رجوعا عن السفر الدلال الدلال هو السمسار تدل رؤيته في المنام على الدال على الخير أو الشر على قدره وما هو مشهور ببيه في اليقظة وربما دل على عقد الأمكحة. الدهان هو في المنام رجل يعمل أعمالا خفية يزين بها ومضر ومصلح ومفسد كالمنافق والمرأي والمتصنع المداهم والمدلس المادح المطري يستثل على صلاح عمله من فساده ونفعه وضرره بحسن دهنه واعتداله وموافقته للمدهون وبالمكان الذي يعالج فيه ذلك الداية تدل رؤيتها في المنام على ظهور أشياء خفية وتدل على مضار وعلى موت المريض والداية تسمى القابلة وتدل على قبول النصح لأنه من أسمائها وربما دلت رؤيتها على الإقبال على الأهوال وربما دلت على إخراج المحبوس وتفريج الهموم والانكاب وربما دلت على إثارة الفتن والشرور وربما دلت على الغرامة حرف الذال بذكر الله ذكر الله تعالى في المنام إذا راه أحد في مجلس مثل قراءة القرآن والدعاء وغير ذلك فإنه يدل على أن ذلك الموضع يعمر أمارة محكمة على قدر القراءة وصحتها الذقن الذقن هو الحنك الأسفل تدل رؤيته في المنام على سيد العشيرة ورئيس القوم وصاحب نسل كثير وتدل على ما يتجمل به الانسان من حال ظاهر او والد يعضبه او ولد يسائده او خاد يخضمه ومنصب جليل يستقل به وربما دلت الذقن على اسباغ الوبوء وربما دلت على اساس الدار ذراع اليد ذراع اليد في المنام اذا المت فهي تدل على حزن وبطلان الاشياء التي تعمل باليد والابتداء بها على عدم الخدم فمر امراه حاسره ذراعيه فهي الدنيا الذبح الذبح في المنام عقوق وظلم فمر انه مذبوح فليتعوذ بالله ومرى قوما مذبوحين فان ذلك دليل خير على تمام امور صاحب الرؤيا التي يريدها ومرى في منامه انه ذبح اخر او يذبحه اخر فان ذلك دليل على تمام الامور ايضا والذبح نكاح فمن ذبح ما يدل على نساء من الحمام والنعاج فانه يتزوج الذل مراء في المنام أنه ذليل فإنه يعز وينتصر قد تدل الذل على الفقر والتقطير والنقص في الدين الذر مراء في المنام أنه يعد الذر أو يأخذه فإنه يدل على الظلم والعدوان والذر في النوم ينسب في العدد إلى الذرية والدند وإلى المال وإلى طول الحياة الذباب هو في المنام رجل طعان ضعيف مسكين دنيء، فإن أفاد منه فإنه يفيد رجلا كذلك عزيز المستمع يعزى تسمية الذباب بذلك لأنه كلما ذب آب فهو ذباب الذئب هو في المنام عدو ظلوم لص صعب كذب الدرق الطائر في المنام كسوة لانتشاره في الثوب وربما ذل ذرق النصر والعقاب على ساخر الهدايا من الثياب الذرة في المنام مال كثير وعدد بغير شرف دنيء المخرج وضعيف المنفع خان الذكر الذهب هو في المنام أمر مكروه وغرم مال وقيل إنه غموم والسوار منه إذا لبسه ميراث يقع في يده ومراء أنه ليس لبس شيئا من الذهب فإنه يصهر قوما غير اكفاء له ومن أن ان عليه خلادة من ذهب او فضة او خرز او جوهر ولي منصبا وتقلد امانه والذهب تدل رؤيته على افراح والارزاق والاعمال الصالحة وذهاب الهموم وعلى الازواج والاولاد والعلم والهدى الذؤوابة في المنام ولد ذكر مبارك لمن له حامل وهي مال لمن رآها برأسه الذؤوابة المرأة اذا طالت ولد لها رئيس وخصب السنة فإن أنها كثيفة الشعر فإنها تعمل عملا تشتهر به وسواد شعرها حسن حال زوجها ووجاهها عنده فإن رأت المرأة أنها لم تزل مكشوفة الراس فإن زوجها غائب لا يرجع إليها فإن لم يكن لها زوج فإنها لا تتزوج أبدا وإذا رأت شعرها براقا فاحما فإنه استغناؤها بمال زوجها الذند. الذنب في المنام دين فمن رأى ذنوبا اجتمعت عليه فتلك ديون والإقرار بالذنب عز وشرف وارتكاب الذنب ارتكاب الدين كما أن الدين في المنام يدل على ارتكاب الآثام حرف الراء الركوع من رأى في المنام أنه راكع صلى الله تعالى فانه يخضع له سبحانه ويتبرأ من الكبر ويقيم حدود الله تعالى وفرائضه ويكثر الصلاة وينال ما يتمناه في الدين والدنيا سريعا ويظفر بمن عاداه ومن رأى انه في صلاة لا يركع حتى يذهب وقتها فانه لا يؤدي الزكاة والركوع في المنام خدمة للبطال وربما دل الركوع على طول العمر والانحناء واذا رأت المرأة انها تركع ركوعا تاما جل ذلك على التوبة الرحمة من في المنام رحيما يرحم ضعيفا فإن دينه يقوى ويصح فإن رأى أنه مرحوم فإنه يوفر له ومن أن رحمة الله تنزل عليه فإنه يرزق نعمه ومن أنه رحيم فرحان فإنه يحفظ القرآن الرقية الرقية في المنام إن كان الرائي يذكر في الرقية على المريض شيئا مما, مما وردت به السنة أو شيئا من القرآن دل على الأمان من الأوصاب ودفع الهموم والاحزان وان وإن بخلاف ذلك دل على الكذب في المقال أو الرياء الرتبة الرتبة في المنام لذوي المسكنه تدل على زوجة أو معيشة أو عمل صالح يرفعه الله تعالى به الرسالة إذا في المنام يرسلها الإنسان أو يبلغها إلى غيره أو تأتي إليه من الغير فإنها جالة على المنصب الجليل والكلمة العالية هذا إذا بلغها في المنام وأما كونه يرسلها إلى جهة معلومة فإن كان فيها كأمر معروف أو نهي عن منكر فإنه يدل على علو القدر وقضاء الحاجة الراحة الراحة في المنام بعد التعب دالة على الغنى بعد الفقر والزوجة الصالحة بعد النكدة وإن كان الرائي مريضا فقد خرب اجله واستراح من نكد الدنيا وتعبها وربما دلت الراحة على النكد الركوب من رأى أنه ركب دابة أو مطلق الركوب فإنه يركب هواً غالبا والركوب كله عز وسلطان الرجوع الرجوع من السفر في المنام يدل على أداء حق واجب عليه. وقيل إنه يدل على الفرج من الهموم والنجاة من الاسوا ونيل النعمة وربما دلت على على التوبة من الذنوب لأن معنى التوبة رجوع عن المعاصي الرجعة رجعة المرأة المطلقة في المنام دليل على عافية المريض أو رجوعه إلى ما كان عليه الرخاء هو في المنام دال على فرج من هو في شدة ويدل على قضاء الدين الرزية الرزية دالة على موت المريض وتدل على السجن والفقر وعلى البصر وربما دلت الرزية على البشارة والراحة لعدوه الذي يفرح بحزنه الرفس الرفس في المنام جحود ما رافسه ومن رأى أن رجلا يرفسه برجله فإنه يعيره بالفقر ويتكبر عليه بماله الرجم من رأى في المنام أنه رجم أحدا فإنه يسب إنسانا ورجم قذف في العرض إلا أن يكون حدا فإنه يدل على طهرة المردون من الذنوب الرضخ مرأة في المنام أنه يرضخ رأسه في صخرة فإنه ينام ولا يصل العتمة هامش أي صلاة العشاء انتهى الري هو في المنام بعد العطش دال على اليسر بعد العسر وقضاء الحاجة والغنى بعد الفقر أو التوبة وشفاء العليل وإدراك ما فاته من علم ومعرفة الرياء هو في المنام سبب حرام في اليقظة الرهن من رأى أنه رهينة في موضة فقد اكتسب على نفسه ذنوبا كثيرة فنفسه بها رهينة ومن رأى أنه رهن عنده رهن فإنه يشك أن مغيره غيره ظلامة الرضاء هو في المنام يدل على الاحتياج والتيبتم والتلف وتغيير المزاج الراعي في المنام صاحب ولاية ويدل على معلم الصبيان وتدل رؤيته على عيو القدر والتحكم بالعدل والانصاف الرباط الرباط في سبيل الله تعالى يدل في المنام على الاعتكاف على الطاعة ورجم الاوامر واتباع السنة الرمي مراء في المنام أنه يرمي فذلك غدر ومكيدة وربما دل على قذف العلماء والارغام لهم أو على قذف المحصنات والطعن في الدين الرايه الراية في المنام أمر معلوم مشهور ولياسة والراية واللواء عالم أو إمام أو زاهد فطن شجاع أو غني سخي أو قوي غالب يقتدى به الرجل هو في المنام إذا كان معروفا فهو ذلك الرجل بعينه أو سميه أو شقيقه أو نظيره في الناس ومر رجل معروفا في منامه فهو يرجو منه شيئا فإنه أخذ منه ما يستحب ينال ما يرجو. الرجل رجل الإنسان في المنام قوام الرجل وبالرجلين قيامه فمن رأى فيهما من حادث فتأويله في ماله أو فيما يقوم به أمره الركبة هي في المنم كد الرجل ونصبه في معيشته ومطلبه فإن رأى أن جلدها قوي فإنه قوة معيشته فإن رأى جلدها انسلخ ناله كد وتعب الرئة في المنم هي محل الروح فمن عافنت رئته فقد عمره وهي أيضا محل غضبه وتعبر بالمرأة ومن أن رئته سودت دل على هدم باب ربحه وصلاح الرئة يدل على طول العمر وفسادها على قصره الرقبة هي في المنام رقبة وربما دلت الرقبة على العتق والملك فإن رأى العبد في رقبته غلا دام ملكه وإن فك عنقه دل على عتقه الرأس هو في المنام رياسة الإنسان ورأسه الذي هو تحت يده ورأس ماله ومن رأى أن رأسه أعظم مما كان فإنه ذلك يعبر عنه بأبيه ويدل عظم الرأس على زيادة الشرف وصغرها على نقصانه روث الخيل في المنام مال من رجل شريف ومرأى أنه جلس على الروث مال مالا من جهة بعض أقاربه فريش هو في المنام مال وربما كان بيش بشرى من الاشتقاق وربما دل الريش على الجاه لأنه يقال فلان طار بجناح غيره وربما دل الريش على البيت من الزرع والريش كسوة رماد الرماد في المنام مال حرام محترق وقيل هو رزق من قبل السلطان فمن راى الرماد فإنه يتعب في أمر سلطان لا يحصل له منه إلا العناء والتعب وقيل الرماد كلام باطل او علم لا ينتفع به ومرى انه اصاب رمادا او حمله او جمعه انه يحمل باطلا من الكلام او العلم والرماد يدل على الحزن ورماد العين او الضلال بعد الهدى وربما دل على اخماد الفتنة والشر والامن من الخوف الرعاف هو في المنام مال حرام يصيبه الراعف ان كان سائلا كثيرا رقيقة فان كان غليظا فهو ولد سقط لان الولد علق بعد المطفة الرمد الرمد في المنام تقتير في المعيشه او غفله والرمد نقص في الدين ومن راى ان عينيه قد رمدتا مرض والده ومن راى بعينه رمدا فهو على غير الحق ويخاف ان يفسد دينه بقدر الرمد الرعشه من رأى في المنام ان راسه يرتعش ناله عز من قبل رئيسه او غضب عليه ومن راى يده اليمنى ترتعش فان معيشته قد تعسرت عليه فإن رأى أن فخذه يرتعش فإنه يدخل عليه من قبل أهله وعشيرته خير الريح تدل رؤيته في المنام على السلطان في ذاته لقواتها وسلطانها على ما دونها من المخلوقات مع نفعها وضررها وربما دلت الريح على العذاب والدوائح والآفات إن كانت مهلكة شديدة وربما دلت على الخصب والرزق والنصر والظفر بالبشارات إن كانت من اللواقح الراحة في المنام دالة على فرج أهلها من ضيقهم أو غناهم بعد فقرهم وعلى الزوجة للأعزب والزوج للعزباء والخادم في الدار الركوة همش الركوة دمو صغيرة للماء وجمعها ركاء انتهى في المنام تدل على الزهد والعبادة والولد والخادم والسفر والمؤمن على الدين والدنيا والركوة للسلطان الحاكم كورة عامرة وللتاجر تجارة باستحلال منه للناس الرحل رحل الدابة في المنام يدل على المتاع الجليل والرحل الرحلة والسفر والانتقال والرحالة امرأة حرة من قول مياسير أغنياء رقعة الشطرنج هي في المنام الدنيا التي ترفع وتضع ويحيى فيها من يحيى ويموت من يموت ويظهر فيها المستقيم والمعوج وفيها الرقد والحرب والحقد والفتن والحسد والغنى والفق الرف هو في المنام يدل على الحافظ للاسرار الساتر للعيوب والزوجة الجليلة ذات الاعانه الرمح في المنام عود من العود وخطي من الخطأ والرمح امراه أو ولد أو شهادة حق أو سفر الراهب من أنه راهب في المنام فإنه صاحب بدعة قد أفرط فيها وقيل من أنه تحول راهبا فإنه يكون له ثناء حسن لكن يعصر عليه شأنه ويضيق عليه رزقه ويصحبه في جميع الأمور ذل وخوف ورهبة لا تزيله. ويدل أيضا على أنه مكار خداع مبتدع الرمل هو في المنام مال إذا لم يكن غالبا والرمل الكثير شغل في الدنيا والدين الرمل بالتحريك هو الهروله في الطواف والسعي في الحج إذا راه في المنام دل ذلك على السعي على العيال الروض من راى الرياضة الخضرة في المنام التي لا يعرف جوهرها فهي الإسلام والدين وكذلك كل خضره في الأرض وقيل من رأى روضة فضرر فجأة وإن رأى الميت في روضة حسنة فهو في الجنة وتدل الروضة على الدنيا وزينتها وعلى الزوجة كثيرة المال والجهاز الرعد هو في المنام بلا مطر خوف والرعد وعيد وتهجز من السلطان وقد يدل الرعد على المواعيد الحسنة والأوامر الجزيلة الرخام في المنام دال على العز ورفع القدر والمال والأزواج الحسان الريحان تدل رؤيتها في المنام أو شمها في المنام على تفريج الهموم وعلى العمل الصالح والوعد الصادق فإن أعطى الميت فإن أعطى الميت للحي ريحانا أو راه معه فإنه يدل على أنه في الجنة والريحان للأعزب زوجته وللزوج ولد أو علم يتسم به أو ثناء جميل الرطب من رأى أنه أنه يكون رطبا, رطبا في عيب أوانه نال شفاء وبركة وفرجة لقصة مريم عليها السلام فإنه في غير أوامه انتهى الربيع هو في المنام يدل على الدراهم وقيل انه يدل على ولد لا يطول عمره أو امراه لا يدوم نكاحها أو ولايه لا تبقى أو فرح يزول سريعا. الرمان هو في المنام مال مجموع إذا كان حلو وربما دلت الرمانة على المرأة ورمانة مال وولد ورمان الحامض مال الحرام وقيل هم وغم ومن باع رمانه فإنه رجل قد اختار الدنيا على الآخرة وعصر الرمان وشرب مائه نفقه الرجل على نفسه وشجرة الرمان رجل مكثر صاحب دين وهيبه وشوكها مانع له من المعاصي والفواحش وربما دل شجر الرمان على فزع وقيل الرمان الحلو رزق حلال بتعب وحامضه هم ونكد والممزوج رزق فيه شبهة رقاق الخبز هو في المنام رزق واسع فما رأى أنه أكل خبز الرقاق فإنه يتسع في الرزق الروم هو في المنام إدراك لما يرام وربما دلت رؤيتهم على النصر والخذلان قال الله تعالى الفلام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد الآية الأولى والثانية والثالثة وجزء من الرابعة سورة الروم الرقص هو في المنال مصيبه ومن رقص لغيره فإنه يشاركه في المصيبة ومن رقص في منزله وحده فارحة وشبع لأن الرقص لا يكون إلا عن شبع وبطر والمريض إذا رقص كثر قلقه ومن إلى الرقص فإنه نجاة من شدة وتهمة والرقص للطفل لا يحمد ويخشى عليه من الخرس الرفاء تدل رؤيته في المنام على الصلاح والسداد والطب والبرء من الاسقام ومن رأى أن عوة امرأته بدت من ثوبها فيسترها بالرافي فهو يغميها بقليح ثم يعتبر بغير عذر انتهى الشريط الخامس والكتاب بقية على الشريط التالي